All oh. right. عيش ويايا اللي تروق روقان الجو العالي الجو اما بيحلو تروق روقان الانثى ما يخلص تروق روقان الجو العالي الجو اما بيحلو تروق روقان الانثى ومغنى ورقصها انا ما يخلص حاجات مش عاديه šoja, šoja, šoja قدرت, قدرت, تغنضرت منظر, تقمر, تتقمر دلعت, تدلعت, تتزدرت تتشرط, تحقو تكرر, قدرت, تتقدرت تغنضرت, تمنظر, تقمر تتقمر, تتقمر, That's right.